فقالَا لَهَا وَلِمْ الأْرضِتَا طَوْوى فقَالَ لَهَا وَإِأَْضِئتَا قَوًْا أَوْكَرهن قَالَتَ أَتَنَا قين فَقَضَهُمَّ سَبَع سَمواتٍ فِي يَوْمَينِ وَأَوْه وَأَوْح فيِي كلُِّ السَمَا إنِْ أَنْ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَوْدٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ بِمَا أُرسلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذابا الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وان فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداب صاروا واذ صاروا وجلود بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا ان تقن الله الذي انقك كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم فَأَنْتُمْ تَسْتَخِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعٌ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ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 دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلونا من الجن والانس من الجن وَإِن سَنَجْعَلُهُ نَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثم اِسْتَقَامَت تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن رَّحْمَٰنٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَا إِنيِي مِنَ المُسلمِين وَلَا تَسَْو الحَسَنَةُ وَلَ السَّئاحَ إِدِفَعبَِّهِي أَحسَنُهُ فَإِذَ الذي بَنَكَ وَبَنَهُ عَدَوَهَ فَإِذَ الذي بَنَكَ وَبَنَ وعدَوَةٌ كََّهُ وَلُ الحَممم وَماَا يُلَْلهَا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياتنا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 سَبحونَ لَ بالِالليلِ وََّهَارِ وَهُ لا يَسأ وَمِن آياتكَ تَرَ الأْربَ خاشعَةً فَإذاَا زَلنا عَه الم فَإذاأَزَلناَا عَه الم أَن تَزَّت وََبَ إِ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 ولا مِن خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا مَا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم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 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ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 وَل إروجةُ إلى وَبّ إِ لعِذَهُ لقُسناءاء فَلنُ نَبِّ أن الذيذينَ كَفَو بِماَا عَمِرُوا وَلَنذيقًا مَُّهُم وَلَنُذيقًاَّهُم مِن عذاابٍ غلب وَإذاَاأَ على الِ